أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية هجوب يومئذ خاشعة عاملة ناسبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا وجو يوم إذ النعيم راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغيا فيها عين جارية فيها صور مرفوعا وأقوى موضوعا ونملق مصفوفا وزرابي مبثوثا أ فلا ينظرنا إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء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 إلا من تولى وكفر فيعلبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا عساب صدق الله العظيم